يقول هذا ما تقول في احمد بن ع م ر الحازمي هذا الرجل يظهر ا ل س ن ة و يظهر م ح ب ة الشيخ ربيع و لكن ظهرت منه امور اولا يرمي الشيخ ربيع بانه عنده ش د ة في الرد ثانيا يظهر للشباب السلفي انه ي أ خ ذ منهم كتب الردود ثم مع شباب اخرين لما ر أ و ا كتب الردود عنده قال هذه الكتب ت أ ت ي ن ي و أ ن ا لا أ ق ر أ ه ا فقط اخذها ثم أ ر د ه ا لهم ويرى أ ن كتب الردود غير نافعه لطالب العلم و إ ذ ا سئل عن ا ل أ ل ب ا ن ي أ ح ا ل على بعض ا ل ح د ا د ي ة وهو يعلم أ ن ه م يرمون ا ل أ ل ب ا ن ي ب ا ل إ ر ج ا ء واضح وعنده أ م و ر أ خ ر ى طيب هذا الرجل ا ل آ ن هل مثله يؤخذ العلم أ م لا سئل الشيخ ربيع عن حاله فقال لا ت أ خ ذ منه العلم خلاص